ان قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حد تدا يا ضي عوا يا خلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيا كالنجوم تالقا وتمثل القران فيه اخلاقه وفي فعاله فيه الفؤاد تعلق وتلاه في جن تدبرا والدم من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رات آيه فالكل أنصت للتقلق تلاوه مطرقه يا حافظ القرآن لا استبيح حتى تكون لما حفظت مطبقه ماذا يفيدك ان تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمسكا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 جاءتنا <تصفيق> فتمسكي